وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فنفع أو يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذالك دين القيم إن الذين تفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فآل دين فيها أولئكهم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم غير البرية جزاؤهم عند رفهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشيرته